ذكريات باسلم صالح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Is dat niet de فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه waar schabbel mechame, waar schabbel mechame, waar sabikon, waar sabikon, olaik al mukarabon, صرق <تصفيق> الله